قَد تَرَى الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم من بعد, مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّن آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّن كفر ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ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 قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصره اليك ثم اجعل ثم اجعل على كل جبل منه جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا وَعلملَم أن اللهَّه عزيزٌ حَكيِيم مَثَلُ الَّينَ يُم في قُونَ أَمولَهُم فيِي سَبِي لللههِ كَمَثَلِحَبَّةٍ أَبَتَت أَن بتَت سَبَع سَنابِلَ فيِي كُِّ سُبُلَ مأَةُ حَبَّ واللَّهُ يضاعف لمن يشاء واللَّهُ سِع الن لِيم أََّذِينَيُوم فِ قُونَ أَمولَهُم فِي سَبيل لللهِ ثَُّ لا يُتْبِعون ثَُّ لا يُتْبِعونمَا أَن فَقُمَن النَّ وَلَا أَذَلَّهُم أَجرهُم عدَ رَبِّهِمْ.